ا��은 مشيت لما ارتفاع ولا هو اتفاع بوما يعطي من من Thank <laughs> you. the way the I'm ولم نسل حتى داخل وقت لا دخل وقت فلا على البيض ولكن وقت يدخل الوقت إلا ما يؤدي فيه تعين هذا الوقت وأفضح ومعنى لما ان اعتر للسلاة في داخل فلا فالفجر فجرا كاذب هو ابن سينا بن صغير الفجر بن صغير حتى يبدو طويلا فلا يخرج به وقت الاساءه ولا يخرج وقت الفتح ولا يحضر الاهل على الصالح وصالح وهي من الوقت الاول او الاول I can imagine what mm -hmm. I'll show the day. Ja, yeah. ولنا الخوف من ان تكون في واحد و2 و من ولا خلاف في في هذا من Nadchodzi nam. Ochala, Jezus, mój Mohamed, da się zbudnić mu. na كانوا جميعا في طريقه قالوا محمد بن له نظاره من كل وقت شيء محمد بن زكرا عن شيء لا خرج وقت الده. ولا العصر منان يصير شيء هذه الرياية يكون بين وقت البدء والعصر وقت الملل. جمع بين الفجر البدء محمد عن النبي رواه الشيخ أبي دايرة وقت وقت العصر. فالواية صحيمة عن المعنى النبي واتنة رواقه محمد بن محمد. في الخبر والبقية وآخر وقت الدخل في الوقت العزي وقت النبي فلابد من معرفة عن محمد من وقال حد الجوال من الشمس من عقد الزواج أو محمد جالب الله رحمته على الميت بعد الزواج أو في الزواج نفسه. هذا جملة من دعوته من هذا الشأن. في شاء الله في في جانب على مدى انا منه في ارض في على مبلغ من على انا اما جانا الدليل ان كان الخدي وهي قل الزواج وادعى هو شائع بالارض واذا اخذ البول زياده بس في جاره لا تزداد عينات، لا تزداد مراقبة، لا تزداد سوء المتابعة، تزداد مشاركة، تزداد تطبيقاً، تزداد تطبيقاً، تزداد متابعة، تزداد متابعة، تزداد متابعة، تزداد متابعة، تزداد متابعة، تزداد متابعة، تزداد متابعة، نحن سقط سقط سقط واذا عرفت في على راس نوب هذا من نظاث القرص سقط سقط you going powiem, Thank no. you. No. I'm I don't know And to Dabli Homer. Mm-hmm. Informação. على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من Przewodniczący, Panie bye, -bye.